إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم اليقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيب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 ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها واذوقوا عذاب الحريق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 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله و الحرام الذي جعلناه للناس سواء, سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَبْ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوَكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ نَعْمِيقٌ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثمَّ اليقظوا تفثهم واليوفن ذرهم واليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك وَمَن يُعْظِم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّهُ عَدَّ رَبِّهِ وأحِلت لكم الأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فـ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سخيق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 ولكل وَلِكُلِّ أمة جعلنا من سك الذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين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 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا واجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 ودن للذين يقاتلون بانهم ظلم ودن للذين يقاتلون بانهم ظلم وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير علم <تصفيق>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 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِذَا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى شَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَوْطَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْحَق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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فولائك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقن لهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم دخل يربونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله إن الله العفو وغفور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 ويمسك السماء أنت قاع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس رؤوف الرحيم وهو الذي أحياكم وَهُوَ الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفر لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكه فلا ينازعنك فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعله دم مستقيم وإن جادلوك فقل لله أعلم بما تعملون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 قل أفو بشر من ذلكم أن قل أفو قل أفو نبئكم من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له